ما تعدون وان لا يمنع عند ربك الف سنه مما تعدون وكاين من قريه ام ليت وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ ٱمْلَكَتْ لَهَا وَلِيٌّ ظَالِمٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ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 قَدْ نَامَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى في فينسق الله ما يلقي الشيطان ألقى الشيطان في أمريته فينسق الله ما يلقي الشيطان فينسق الله ما يلقي الشيطان مَا يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَيَنْتَصِرُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ هُم مَّحْكُمٌ اللَّهُ آيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم لِيَجَعَلَمَا يُرِقِ الشَّي قانوا فِتْْنَتَ للَِّذينَ فِي قُلوبِهِم النَّ رَضُم وَلِقاسَةِ قُلوبُهُم لِيَجَعَلََمَا يُكِ الشَّي قوا فِتْْنَتَِذَةِي قُلوبِهِ النَّ وَلِقَافِيَةِ خُلُقُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ لَمْ يُوتَوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ له قلوبهم فيؤمنوا بِهِ فتخبت له وَإِنَّ وإن الله لها دي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيه مستاعة ولا يزال الذين كفروا برية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتةً أو يَهُم عذاب يوم من عاقب